قال käänsi: "Sahana, ette ole saanut tietää, että minä olen tämä, joka من نفس الحكم الأول بالتخفيف حيث كانوا بالأول إذا ناموا أو صلى العشاء حرمت عليهم النساء والطعام والشراب ويستفاد من هذه الآية جواز الكلام بين الزوج وزوجته فيما يستحيى منه من أين يرخذ؟ الرفة إلى نسائه لأنهم ضمنوا معنى الإفضاء نعم ومن فوائد الآية الكريمة جوال استمتاء الرجل بزوجته من حين العقد إلى نسائكم. نسائكم وقد سئلت عدة مرات عن الإنسان يعقد على امرأة ولكن يكون الدخول بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة فهل يجوز أن يستمتع بها؟ ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن عند الناس أن بعض الناس الالجihad أنه ما يجوز حتى يعلن النكاح، حتى يعلن يكون ليلة الزواج. لكن هنا شيء يخشى منه، وهو أنه ربما يحصل حمل، وإذا حصل حمل. ولا سيما أنت أخر الدخول ربما يحصل في ذلك ريبة. فإذا خشى الإنسان من هذا الأمر الحمد لله يملك نفسه يستمتع بدون بدون جماعة. لأن لا يحصل ريبة عند العامة، أما طلبة العلم يحصل عندهم ريبة. لأن الإنسان بمجرد العقد تكون المرأة فراش له ويلحق الولد على المذهب حتى وإن لم يجتمع بها. وإلا الاجتماع بها ما إن الاجتماع لو ما علمنا أنه اجتمع في الولد ولده وهذه ظن مرض عليه نعم لماذا تكون المرأة في رأسه نعم فالمثل ما في أشكال عند طلبة العلم لكن عند العامة فيها أشكال لكنه من الناحي الشرعية لا بأس تكون امرأة من يوم تيجا قدرها بناء على وجبة إعلان نعم بناء على وجبة لا لا ما هم يقتدون هذا لكن يقتدون على العادة فقط يعني يعني ولا ما يعرفون يعني وجود المكاح ولا عارفون نعم. نعم ناس الحياة من الرجال. نعم لا الحياة من النساء اليوم بدأ يخف. نعم. على عامل هذا بسبب إيجاد المرأة في الحياة. أي لكن نعم لكن الآن راح. مثل المهر. نعم. في مثل المهر ما يدفع المهر عندهم. لا المهر عندنا يرتفع طول العرض. في أرضنا هنا يرتفع قبل عرض. نأخذ المهر. ناس عقدوا مهر يعني يمكن يمكن يوجد يعني. ما بدأ ما ما ما يعني لو خلى المهر عند الزواج عند يعني الدخول الدخول في شيء لا لو دخل لو أعمل مر علينا في الصداق أنه يجوز تأجيله أو تأجيله بعض هذا ما ماتجلينا هذا ماتجلينا لا إيه عادة الناس شوف العالم ما في شيء لكن إذا كان مهم قد بالله تعالى بنع نعم, نعم. يكون مسمى لا ماشي مو مو العقد عندنا وثمونه هذا لو لو ما انطلق هل تنخطط لو قبل الدخول نعم ايه يتسلم ما لهم بين طيب انا ما قلنا اشترى اسم <تص> فوائد يضيع نعم من فرائد الله الكريمة هذا المعنى الذي يستفاد من قول هن لباس لكم وأنتم لباس لهم وهو أن المرأة تترل لعورة الرجل كما أن الرجل ستر لعورة المرأة ثانيا أن بينهما من القرب كما بين الثياب ولابسيها هن لباس لكم وأنتم لباس لهم فيها أيضا من التحصين للفروج ما هو واضح وفيها يستفاد من قوله أن لباس لكم إثاث العلة في الأحكام لأن الجملة هذه للتعليق التحليل ويستفاد من آيات الكريمة علم الله عز وجل فهذه منها ثبوت علم الله بما في النفوس لقوله آلم الله أنكم كنتم تختامون أنفسكم ومن فوائدها أن الإنسان كما يكون غيره قد يكون نفسه قد يكون نفسه وذلك إذا وقعها فيما عرض الله فإنها لخيانة. وعلى هذا فنفس الإنسان أمانة عنده وهذه فائدة تتفرع على قوله أنكم كنتم تخفرون أنفسكم أن نفس الإنسان عنده أمانة يجب عليه رعايتها ويؤكد ذلك قوله تعالى وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فالإنسان كما يظلم غيره يظلم نفسه أيضا ويستفاد من هذه الآيات الكريمة إثباتوا ثبوت اتص... التوبة من الله وصف الله بالتوبة لقوله وتاب فتاب عليك وهل هي من الصبات الذاتية هو الفعلية الفعلية نعم لا التوبة من صبات التوبة هو اسمه التواب ومن فوائد الآية ذات عفو الله تقول هو عفا عنكم ومن فوائدها جواز النصر أو ثبوت النصر خلاف اللي من أنكره وهو في هذه الآية الصريح من أين يؤخذ من قوله الآن الآن باشرهم يعني وقبل الآن ما هو ما هو بحال ومن فوائده جواز مباشرة الزوجة على الإطلاق بدون تقديد من إن أين تؤخذ من قوله باشروهن لكن هذا الإطلاق مقيد في حالات ومقيد في أمتنا فهو مقيد في حالات في حال الحيض ما يمكن تجامعه لقوله تعالى فاعتذر النساء في المحيط ولا ومقيد أيضا في حال الدبر في مكان الدبر فإنه لا يحل للإنسان أن يضع أمرأة في دبرها وقد ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله مناظرة كنت أستغرب عن أن تقع منه في محاولة جواز وضع المرأة في دبرها ولكن مرة علي أن هذه لفصة عن الشافع وأن الشافعي نص على تحريم الوطف في الدبر وهذا هو لأليق به ولا شك أن تحريم الوطف في الدبر أنه وإن كانت الأحارية التي وردت فيه يعني فيها الشيء وفيها مقال لكن مجموعها يقتضي على الأقل أن تكون حسنة احتج بها ثم إننا إذا تأمننا قوله تعالى في المحيظ قل هو أذى فاعتزل النساء في النهي أذى فاعتزلوا وجدنا أن الأذى والحبث في الدبور أشد <تصفيق> وأعظم ستكون <تصفيق> الآية دالة بإمائها على تحدي مواطف الدبور على أن قوله فأتوحرتكم أن نشئتم يدل على أن محل للإستمتاع نعم أن لهم حل الحرف وهو الفرج أما الدقور فلا لكن مع ذلك يجوز للإنسان أن يستمتع لزوجته بغير الحرف كما لو استمدع بين الفخذين هذا لا أقع سبيل ما سمن باشر بين الفخذين إلا مباشر قال فعايش رضي الله عنها كان رسول عليه الصلاة والسلام مرن فأتذر فيباشرني وأنا حارف كلنا حارف المباشر من قائل مرق الجماع. طيب اذا باشرهم هذا الفعل المطلق مقيد ولا لا مقيد بما ثبت به الشرع بما ثبت الشرع بمنعه في حال أو مكان نعم صحيح ما نسبه ابن والله ما اد ما اد اهل ما أهل ما اظن يا سعد ذكر أشخاص كانوا يتصدقون أن ساقه قطبة، من ذاك الوالدين أو عن البخاري من غيره، من كان على ليش؟ حق خلنا، حق خلنا، تحقق خلنا، إن شاء الله. أنت من فيك وكريسبار عفواً. نعم. صحيح. يعني من دبور قبولها. أي ها هذا من دو من في قبولها هذا جاي. يعني يمكن يحمل على هذا. نشوف أول ما هم نشوف صحته عنهم وكان يكتب ت تنتزم بهانت لأن أحمد مشهور خلاص طيب زين ومن فوائد لاية أنه ينبغي أن يكون الإنسان قاصدا بوقته طلب الولد لقوله وأبتوا ما كتب الله لكم وذكر عن عمر رضي الله عنه أنه لا يجامع إلا إذا اشتهى ودًا. ولكن مع ذلك ما يمنع الإنسان أن يفعل بمجرد الشهوة هذا لسه فيه منقل. نعم ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يلهو بالمتعة عن عمل الطاعة من أين تؤخر على أحد التفسيرين على أحد التفسيرين حيث تفسر بأن المراد ما ابتغوا ما اكتب الله لكم من طلب لا القدر والقيام. نعم <تصفيق> يمكن يكونه يصح يمكن يصح. طيب الطيوب من فوائد الآية جواز الأكل والشرب في ليل الصيام. بقوله كلوا وشربوا حتى يتبيان. كلوا وشربوا حتى يتبيان. أخذ بعض الأهل العلم من هذا استحباب السحور أو السحور بالضم. فما رأيكم؟ من هذه الآية هي. ما فيه؟ يمكن لا، لأنه على حتى حتى اللام للتفصيل ما ما فيها ما فيها للغاية للغاية هذه بعض العلماء أخذ استنباط من هذا وعندي أن هذا الاستنباط له غور وش مجهو لأنه يقول إنما قبيح الأكل والشرب وليلة الصيام رفقاً بالمكلة أليس كذلك؟ وكلما تأخر إلى قبل طلع الفجر كان أرفق به موافقون على هذا؟ ما يحتاج إلى توففه <تصفيق> <تصفيق> كلما تأخرت بالأكد إلى عند طلع الفجر صار أرفق لك ولا لا؟ قالوا فما داما نسخ التحريم من أجل الزيت بالمكلف، فأنه يقتضي أن يكون عند طلوع الفجر أفضل منه قبل ذلك، لأنه أرفق، لأنه أرفق، وهذا استنباط جيد. تعظده أيضا الأحري، تعظده الأحري، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصحروا، فإن في السحور أو في السحور. بالفتح. بالفتح. بالفتح، ها؟ تضم الفعله، وبالفتح ملك، نعم، ها؟ ما يهم، يحتف، يحتف، يجوز لوجه، يجوز لوجه، نبي نستكمسه كبن جني هملا، نعم؟ يجوز لوجه، السحور فيه بركة، ولهذا طعام واحد يغني الإنسان عن طعامين في النهار، شراب واحد يعطي يغنيه عن كم؟ عن ستة شرع الواحد لا في أيام الصيف يمكن يشرب النهار 6 مرات نعم؟ طيب هذا هو يكون هو باخذ ثاني شهر كل لا لا مو من جهة الياهم من جهه الاستعانه على استيعاب ما بده من جهة انه إي راحة البدن هذا خارجي لكن محيط الصيام لا شك إن هذا أعوان على الصيام شيخ. طيب على كل حال الآن هذا الاستنباط أنا عرضت عليكم لأجل نعرف من بعض العلماء رحمهم الله لهم غور في استنباط المسائل ففادي على تقول ما في ما الله ما قال كل وشب وقت الفجر وقت السحر <تصفيق> نعم كيف نأخذ أوهيل للباح لأنه هي عنه هو الباح لا لكن الباح لأي شيء لأي شيء يبويه لا, لا لا لا، وبيحر التيسير، والله يحب اليسر، طيب طيب. كما في قوله يريد الله بكم اليسر ولا ديوكم لسه. هذا صحيح، والمقولة إن إن يوخذ من ااا قل... هذا السبب قلنا استحبابه لأنه إنما أبيحه من أجل التيسير على المكلف. الله يغفر، والحمد لله. بارك الله فيك، لكن معدام إنه من أجل التيسير والتيسير في حقي أنا أكل الفجر يكون مستحبا طيب قوله استفادوا استفادوا من هذه من هذه من هذه الآيات الكريمة جواز الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر. ولا زين. ولا لا. ولا إلى أذان الفجر. إلى طلوع الفجر. بقوله حتى يتبين لكم حتى يتبين ويستفادوا منه. <تصفيق> لا بعضهم يتأخر بعد الفجر، ولهذا نعلق الحكم بتبين الفجر لا بأذان الفجر، إلا من علم أنه يؤذن على الوقت، فكما قال رسول عليه صلى والسلام عليه وسلم كل وشب حتى يؤذن ابن مكتوم فإنه لا يؤذن حتى أطوع الفجر. كيف يعرف المكلف أنه ما يعرف يعني ما يصدق <تصفيق> أن؟ إيه نعم يعرفون سلم الله يعرفون هذا بأن يسأل المؤذن. إذا كانوا مقدم من من عرف بالتحرر والضفة تبعوا ويستفاد من هذه الآية الكريمة مسألة اختلف فيها بالعلم وهي لو أنه طلع الفجر وهو يجامع زوجته إن بقي حرم عليه وإن قام حرم لزمت الكفارة يكف نعم فما رأيكم المذهب عندنا مذهب الحنابلة أنه لو طلع على الإنسان الفجر وهو يجامع ثم نذأ لزمته الكفارة أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يس يعني يعتق رقبة فإن لم يجد أصام شهرين متتابعين فإن لم يستطع طعم الستين مسكينا فما رأيكم بهذا الرأي هل تؤيده الآية الكريمة أو أنها تضعفه؟ هل الآية تضعفه لا شك الآية تضعفه لأن الله أباح لنا ذلك إلى متى حتى يتبين لنا حتى يتبين فإذا جام عن الإنسان زوجته وهو لم يرى الفجر فإنه قد فعل مأذونا فيه ومن فعل مأذونا فيه لا يمكن أن يعاقب ومن فواية الله الكريمة جواز جواز الصيام مع الجنابة أي جواز أن يصلح الصائم ذنبا أنه يجوز أن يصبح الصائم متنوباً نعم. نعم. نعم. نعم. نعم من أين تأخذ لا هو حتى يتبين إباحة الجماع حتى يتبين إذا نعم. يعني مناهن لك أن تجامع إلى أدنى وقت من لازم ذلك أن تصبح وأن تعلى جنابه ولا لا هنا وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نعم. كان يصبح متنوباً من جماع أهله وهو صالب وارها ما أنه من أصبح جنوب ثلاثة يعني حسن ما نقول جوازه لا أنه جواز لأن بعض العلماء يقول إذا أصبح جنوبا فإنه يفضل صومه نعم من فوائد الآية الكريمة جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر جواز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر إذا قال والله أنا الآن أنا أشك ما أدي والله اللي نشوفه هو هجر ولا ولا ولا لا عند شك لا. لا. نقول لا. تأكل. لا. تأكل. تأكل لقوله حتى يتبين نعم حتى يتبين ومن فواية الآية الكريمة رد قول من قال إنه يجوز أن يأكل الصائم ويشرب إلى طلع الشمس لقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكذلك رد من قال إنه يجوز أن يأكل ويشرب إلى الغلس إلى أنما النهار الأسواق نعم ذكروا هذا حديث <تصفيق> هذا ضعيف عاصم في القراءة في صحيح ولكن في, في التفتيت ضعيف حسنة. ما يصح أبدا كل شيء يخالف القرآن لا لا ليس صحيح أبدا طيب بقينا في لو أذن المؤذن الذي يؤذن على الفجر، وفي يده الإناء يشرب. هل يجب عليه أن ينزل الإناء ويمسك، أو له أن يقضي نهمه منه؟ لما يجوز على ماذا بالما محمد؟ على ماذا بالما محمد؟ ما جوز؟ يجب لو كان في فمه لا ماء لفظه. لفضهم. لا لا من لا لا نعم وكذلك الطعام وهذا هو ظاهر القرآن هو ظاهر القرآن لكن ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة في صححه أحمد شاكر بأنه إذا أذن المؤذن والإناء في يدك فلا تضعه حتى تقضي حاجتك منه فإن كان هذا الحديث صحيحا فإنه يحمل على أن المؤذن لا يؤذن حتى يعني معناه أنه قد يحتاط يعني ما يدعو الأذان إلى أن يتعال الفجر شك هذا لأنه قد يؤذن وهو لم يتبين له كثيرا فسومح الإنسان وإلا فإنه يخالف الأحاديث الصحيحة هو القرآن فإن القرآن يقول فيه حتى يتبين ورسول صلى الله عليه وسلم يقول كل وشبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطوع الفجر نعم أن يفعل من العوام يتغب عن الفجر مثلا الفجر لا لا لا هذا الثلاغ فجأ الغم وقل ما بعد تبين لا هذا الثلاغ كذلك ما رأى بعض العامة يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستسر بناقته عن الفجر هذا الثلاغ قول حنعمله بأنه إذا لازم تجربه زما وإذا نزع فعليك مفر على أي شيء مفر على أنظر لا مفر على أن النزع جماع يرون النزع جماع كابتداء جماع وهذا ليس له صحة لأن هذا تقول هذا قدر في اللي فعل طيب من من فائدة سفرينه لا أنا أرى أنه بالنسبة للمؤذنين الآن ما يمكن يؤذون بالدقة الحقيقة ما يأذنون بالدقة لكننا ما نفتي به نخشى من التلاعب ما نفتي به طيب ومن هل يتقدمهم ها يتقدمهم والله غالبهم يتقدم غالبهم يتقدم طيب من فوائد الله الكريمة أنه لا ينبغي الاحتياط في أدان الفجر في حال الصوت بمعنى أن بعض الناس الآن فيما الجخال يقولون نؤذن قبل الفجر احتياطا احتياطا علشان الناس يمسكون نقول هذا الاحتياط في غير محله لأن الاحتياط الحقيقي هو اتباع الشرق عرفتم نعم نعم لو تعارضت الأدلة لكن هنا الأدلة واضحة حتى في الآية يتبين, يتبين ما في احتياط فالاحتياط بلزوم الشرع أن تأكل وتشرب حتى يتبين وأنتم أيضا إذا احتفتم من ناحية الصيام فرّتم من ناحية ما هو أهم من الصيام وهو الصلاة لأن بعض الناس إذا سمع المؤذن أذن الفجر ها فعلوا نصلي على طول نصلي على طول فحينئذن نكون غررنا الناس في مسألة الصلاة وهي أهم في من؟, في من, في من في في في عن أنه لا ينبغي لا, لا على الفجر في أيام الصيام بتقديمه على الفجر خلف من؟ إيه. يقول أحتار بها وكل ما الدماء يبرد الوقت. نعم. يقول أحتار طريعة. تأتي على على طمانينة. لا لا يا أخي لا تأكروا لأنك إذا احتلت عباد الله مما ما الله لهم. لكن كشخص لا موجب. شخص لا موجب ما تك. إيه. نعم. والله ما أقبل. أنا أنا أرى أن الاحتياط باتباع الشرك. لازم تشدد على نفسك. حتى يأتي نعم. فإذا كنت مكان وعينك أن الناس يسوون. فجر الثالث ليس فجر الطابق، بعض الناس يقولون على على الفجر الثالث، إيه نعم، لا أברق لهم، لا تعتذر منه. طيب من فوائد الآية الكريمة أنه لو أكل الإنسان على أنه لم يتبين له الفجر، ثم تبين أنه بعد طلوع الفجر، فإنه لا قراء عليه. ما؟ لا. يعني يقول حتى يتبع. حتى يتبع. فإذا أكله مأذون فيه ولا لا؟ ما؟ لا. مأذون فيه. وما كان مأذون فيه، فإنه لا لا يرتب عليه اسم ولا ضمان ولا شيء. وقد مر علينا في قواعد الثقة ما ترتب على المأذون، فهو غير مضمون. نعم. طيب إذا. من أكل وهو لم يتبين له طلع الفجر ثم تبين بعد أنه بعد طلع الفجر فلا قضاء عليه نعم وهذا هو ما تؤيده العمومات مثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ومثل قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم ويؤيده أيضا نصوص خاصة في هذه المسألة نفسها وهو فعل عدي بن حاتم رضي الله عنه حيث كان يرى عنده عقالي أحدهما أسود والثاني أبيض ويأخذ حتى تبين الخيط العبي من الخيط الأسود فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالقضاء فعندنا أدلة خاصة وأدلة هامة والمشهور من مذهب من أحمد رحمه الله أنه إذا أكد ثم تبين أن الفجر قد طلع فإنه يلزمه القضاء القضاء لأنه أكل بعد أن طلع الفجر ولكن هذا القول ضعيف ومن فوائد الآيات الكريمه أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقوله ثم أتم الصيام إلى الليل إلى الليل حطوا باله يا أخوان في المسألة فيه في الجمعة اللي قبلها نصين فائدة وهي الإيماء إلى كراهة الوصال الإيماء إلى كراهة الوصال من أين تأخذ من قول كل واشرب حتى يتبين والوصال معناه أن يقرن الإنسان صوم يومين جميعا ما يفتر بينهما <تصفيق> وقد كان الوصال مباحا ثم نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عنه وقال من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر فقط مع أنه يرغب في تعجيل الفطر وهذا من المسائل التي كنت نبهت عليها سابقا بأن الشيء قد يكون مأذونا فيه وليس بمشروع مأذون فيه وليس بمشهور. أولاً، فالوصالب والسحر مأذون فيه، لكنه ليس بمشهور. ومر علينا مثال آخر مثل لا تعبث المي، أي مثل الصدق على الميت مأذون فيه وليس بمشهور. ومثل قراص وترخاس ختن ترى عبساس فيها، فهذا جائز وليس بمشهور. <تصفيق> طيب من فوائد العالم قلنا إن الصيام الشرعي ينتهي في الشمس لا بالليل قل ليه يعني يقول إلا الليل إلى الليل كلمة إلى الليل الآن نشوف نبحث هل المراد إلى أن يقصو الليل الأرض أو المراد إلى الليل إلى أن يتبين الليل أو أن المراد شيء آخر وراء ذلك يقول لا شكا أن أصح التفسير بعد تفسير بعد وجل تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه أنه قال إذا أقبل أيمنها هنا وأشار المشرق، وأدبى النهار منها هنا وأشار المغرب، مشبعات، وغاربت الشمس، فقد افترى الصائم. هذا الحديث حكم فاسد يبين هذا المُتَمَل من قوله إلى الليل. ولذلك ذهبت الرافضة إلى أن الفطر ما يكون حتى يكسو الليل الأرض ولهذا ما يفطرون إلا إذا بنت النجوم هم تمسكا بظاهر الآية ولكن يقال إن رسول صلى الله عليه وسلم بيّنها وهو, وهو المبين للقرآن وأنظلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه فهو ما هنأحد من البشر يرجع إلى تفسير ويجب الرجوع إليه مثل ما يجب الرجوع إلى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن إن علقنا الحكم بإقفال الليل المجرد ما صح. ورحمة أقول ورحمة <تصفيق> إيه طيب أقبل لنشوف نشوفه أسود في خلص في خلص نقول لأن ابتداء الليل حسب ما نرى ونشاهد الآن ابتداء الليل يكون والشمس ما غرب أوله ما عمركم شفوه الآن نشوف الجو من المشتاق بدأ به الظلام بدأ فيه الظلام والشمس ما غرب ها طيب كون نقول الى الليل الى امتداد الليل الى اخير الوفق هذا ايضا لا صح ليس مرادا, من الآية. ليس مرادا من الآية المراد من الآية ما بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وغربت الشمس طيب لو قال قائل إذا غربت الشمس قبل أن يقبل الليل نقول هذا ما يمكن إلا على رأي شيخي أبي حنيفة نعم يقول أن, إن أبي حنيفة وإن كان أنا ما... والله ما ودي أجيب الأشياء التي سيكون فيها ضحك في قراءة في القرآن أو تفسير القرآن أو إعراب القرآن لكن يقولون إن أبي حنيف جالس مع أصحابه فجاء رجل ذو هيئة وكان قد مد رجله مع, مع إخوانه وأصحابه فجاء هذا الرجل فأظمه أبو حنيف وكف رجله وجعل يحدث أصحابه كان يحدثه ما ظنه في أوقات الناهي المزيش وقال أوقات النهي من طلوع الفجر إلى, غروب إلى طلوع الشمس ممكن. المهم قال له يا سيدي أرأيت لو طلعت الشمس قبل أن يطلع الفجر نعم قال الآن يقولون يود رجلا ولا يفان المهم لا يمكن أن تغرب الشمس قبل أن يتبين الليل هذا شيء مستحيل في أفقنا هذا ما مزعت بالأفاق الفعيدة نعم. من فوائد الآية الكريمة من فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف ومنها أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد هو وأنتم عاكفون في المساجد <تصفيق> طيب لو قال قائل وعنتم معك المساجد يدل على أن هناك اعتكاف في غيرها ما الجواب الجواب أنه لما جعل للعتكاف في المساجد حكما دل هذا على أنه لو كان الاعتكاف في غيرها مشروعا لكان له ح لكن الحكم عام لكان حكم عاما, لكان حكم عاماً وأيضا فإن الله يقول في آثنا أخرى وطاه البيت للطائفين والعاكفين ومن فائد الآية أن الجماعة مفسد للاعتكاف أحمد ذكرنا أنها المباشرة ما, ما ذكرنا طيب إذن خلى قبله النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف أن مباشرة النساء مبتلة للاعتكاف أو أن النكاح يبتل بذلك فالاعتكاف ما وجهه ما وجه كونه مبتلا النهي لأنه نهي عنه بخصوصه والشيء إذا نهي عنه بخصوصه في العبادة كان من وذكرنا أثناء التفسير أن بعض العلماء استنبط منها أن الاعتكاف إنما يكون في, في الصيام وفي آخر الشهر لأن الله ذكرها عقب آيات الصيام نعم يكتب ومن فوائدها ما بعض أهل العلم من أن الاعتكاف يكون في آخر شهر رمضان ثم قالت تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها ما هو كلها انتظر إيه في قدر حتى قيل له إنه في الأشر الواخر فاستقر على ذلك في الأشر الواخر قضاء <تصفيق> هذه اعتكفها قضاء لأنه لما خرج في صباح يوم اعتكافه وجد أن نساه ضربنا أخبية فقال آل بر يولدنا ثم عمر عليه الصلاة والسلام بنقض هذه الأخبية وترك الاعتكاف هذا العام ثم قلاه في شواك لاك مشترط البعض نعم نعم. إنه ما يشتغل نكون جامع نعم. ولو كان صلاة فيه بعض. لا. صلوية صلوية لا إما أن صلاة فيه صلوات الخمس. لأن لا يخرج ولا يكثر فروده لأنه إما ندع الجماعة وهذا حرام وإما أن يكثر فرود والحقيقة سكانه وغيره هذا الاعتكام بغير رمضان هما نقول أنه جائز وليس بمشروع جائز وليس بمشروع بعض المسايد لا يوصل فيها اسراط الخمس أسر قبل عدكاتنا يرجم مرسا حديث عمر يوم أولئنا كله في العادة الأخرى لا تقربوها كذلك يبين الله يقول لنا السلام من فرائد الالت الكريمة أن أوامر الله تعالى حدود الله، أن أوامر الله تعالى حدود له وكذلك نواهيه الدليل تلك حدود الله لكن إن كان حد عن الفروض فهي أوامر وإن كان حدا عن الفعل فهي النواه ولهذا يقال في النواهي فلا تقربوها وفي الأوامر فلا تعتدوها طيب ومن فوائد الآذة الكريمة أنه ينبغي البعد عن المحارم أنه ينبغي البعد عن المحارم من أين تأخذ من قوله فلا تقربوها ومن فوائد الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يبين للناس الآيات الكونية والشرعية لقوله كذلك يبين الله آياته للناس ومن فوائد الآيات الكريمة الرد على أهل التعطيب الذين يحرقون الكلمة عن مواضعه في أسماء الله وصفها ما وجه ذلك؟ لأنهم مثلاً إذا قالوا المراد بجد النعمة والقوة والمراد بالاستواء الاستيله والمراد بكذا كذا وهو خلاف ظاهر اللفظ ولا دليل عليه. صار القرآن بيانا للناس وبرغ بيان. غير بيان لأنه ما دام أن البيان خلاف ما ما ظهر فلا فلا بيان أيها السفار من آلات الكريمة الرد على أهل التعطيل وغيرهم ممن يحرفون كلمة عن مواضعه ويقولون إن الله أرد بكذا كذا بدون دليل ومن فوائد آلات الكريمة أن العلم سبب للتقوى من أين تأخذ ما وجهه لأنه أعقبه بقوله أعقبه يعني جعله عقب قوله كذلك أبين الله الناس هذا على أنه كلما تبينت الآيات حصلت التقوى ويؤيد ذلك قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فكلما ازداد الإنسان علما بآيات الله ازداد تقن ولهذا يقال من كان بالله أعرف كان منه أخوة ومن فوائد الآية الكريمة علو مرتبة التقوى من قوله لعلهم يتقون فلولا أن التقوى مرتبة عالية تبين من أجلها الآيات للوصول إليها ما ما ما بين الله الآيات لعجلها ولعجلة أن تتقن الناس ربهم ثم قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلو بها إلى الحكام أولا ارتباط هذه الآية التي قبلها ظاهر جدا لأنه لما ذكر المحرمات بسبب الصيام ذكر المحرمات بسبب القضاء المحرمات بسبب الصيام تقدمنا الأكل والشرب ها؟ إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أعقب ذلك بالنهي عن أكل المال مطلقا بسبب القضاء ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أكل المال بالباطل ما معنى الباطل؟ الباطل كل شيء ليس لك فيه حق شرعاً فهو باطل كل ما لا حق لك فيه شرعاً فهو باطل ومن فوائد الآية الكريمة حرص الشارع على حفظ الأموال من قوله لا تأكلوا أمالكم بينكم بالباطل ومن فوائدها أيضا تحريم الرشوة على أحد الترسيرين كما سبق بقوله وتدلوا بها إلى الحكام تدلوا بالأموال إلى الحكام يعني تغضونهم من, من أموالكم ليحكموا لكم بالباطل ومن فوائدها أن الحاكم يحكم بما ظهر يعني يقضي بما سمع كما قال رسول عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسمع من أين تؤخذ من قوله وتدلو بها إلى الحكام وهذا في من يدعي ما ليس له ويخاسم ويخاسم ويقيم بين كذبا أو يجحل عليه ويخاصم ويحلف كاذبا كل هذا من إدرابها إلى الحكام ومن فوائد الألالة الكريمة تيسير الله سبحانه وتعالى على الحكام بين الناس حيث لا يعاقبهم على الأمور الباطنة ولا لا تيسير على الحكام الله عالمه كان حيث لا يؤثمهم في الأمور الباطنة ولا يحكم إثم بها وإلا لك الناس بحرج ومشقة ومن فوائد الآية الكريمة أيضا وجدار من آية إن الحاكم إذا حكم بمظاهر له وإن كان خلاف الواقع فلا إثم عليه لأن إذا كان هؤلاء يدعون ما ليس لهم يأخذون بها الحكام وحكموا بها فليتم على المحكم على هؤلاء المحك على المحكومي له تأخذون وتجلو بها تأخذون وتجلو بها الحكام ومن ما بعدها ولتعكروا فرقة من أموال الناس بالعثم فجعل العثم على الآكل لا على القاضي الرشوة والرشوة محرم لكن لا صار القاضي يأخذ الرشوة فهو آثم مه مه مه مسألة لأن الآية فيها قول ولتشملهن كلهن فإن كان القاضي يأخذ الرشوة فهو حرام عليه، وأما إذا كان ما يأخذ الرشوة ولكنه حاكم الخصم عند القاضي لأجل أن ينكر، فالقاضي ما عاد الشيء. ما يعيد إنها غير الرشوة؟ لا تطالب وتجلو بهذه الفتاوى، لو كان يمكن أن يصير على الحكام. لا حتى إذا بها أي بالرشوة بالعموار إلى الحكام. الإدلاء بها للحكام لا شيء كان ظاهر في الإشفاء أدلى بها الحكام يعني مأخوذ من أدلى دلوه أدلى بدلوه إلى البئر معناه أنزله فيها من أين تأخذ؟ من قوله وأنتم تعلمون لتأكل فريق من الناس نصف العتم وأنتم تعلمون فلو فرض أن الإنسان لا يعلم فإنه لا إثم عليه مثل لو فرض أن غريمه أوفاه ولكن هو ناسي وحلف أنه ما أوفاه وحكم له فلا إثم عليه لكن متى ذكر أنه قد أوفي وجب عليه رد المال إلى صاحبه وهو القمر أول ما يكون جلال أول ما يكون شهره وسمي هلالا لظهوره ومنه الاستهلال والإهلال وهو رفع الصوت كما في حديث خلاد السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال يعني بالتلبية ومنه قولهم استهل المولود إذا صرخ عد وضعه ولهذا أسمي الهلال, الهلال الهلال لظهوره والهلال هو القمر إذا ظهر أول ليل وقول يسألونك عن الأهلة يعني عن الحكمة فيها بدليل الجواب قل هي مواقيت للناس والحد وأما ما ذكر في البلاغة ورحم ويولا تأخر. ما ذكر في البلاغة من أنهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأهلة عن كون الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر شو السبب؟ فأجاب الله تعالى ببيان بيان الحكمة وقال إن هذا من باب أسلوب الحكيم أن يجاب السائل بغير ما ما يتوقع. إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل عن هذا نعم فالصواب أنه, أنه ما سألوا الرسول عن هذا سألوه عن الحكمة من الأهل دا. وان الله سبحانه خلقها على هذا الوجه والدليل الجواب لأن الأصل أن الجواب هو جواب السؤال حتى يثبت ذلك بنص صحيح ولم يثبت ذلك بنص صحيح أن الصحابة سألوا عن السبب في كونه يبدو هلالا صغيرا، ثم لا يزال ينمو شيئا فشيئا حتى يكتمل. ما في حديث صحيح في هذا. وعليه فيتعين وأن يكون السؤال مطابقا للجواب. يعني هم سألوا ما هي الحكمة؟ لا والجواب مطابق. يعني وكذلك السؤال. يعني إحنا الآن بنأيد إن السؤال عن الحكمة ما هو عن كونه يبدو صغيرا. فنقول هذا السؤال لا بد أن هذا الجواب لا بد أن يكون مطابقا لسؤالهم وسؤالهم أيضا مطابق له. قال الله تعالى قل هي مواقيت للناس يعني الأهل مواقيت للناس جمع ميقات من الوقت يعني أنه أنها توقت بها الأشياء ولهذا وقت الناس فيها كل ما يتعلق بأحواله. ففيها موقيت في العدد المعلقة بالشهور كعدة الوفاة أربعة أشهر وأشرة إياه وعدة من لا تحيل كم؟ ثلاثة أشهر وأجل المولي للذين يولون من سائهم تربص أربعة أشهر وكذلك يوقت الناس فيها أجال الديون والإجارات وغيره فهي مواقيت للناس والمواقيت في بالأشهر الهلالية أبيا وأظهر من المواقيت الأشهر الوهمية التي هي الأشهر الفنجية الآن أشهر وهمية ما لها أصل ولهذا بعضها 28 وبعضها 31 هذه الأشهر لو يختلف الناس وهو ما عندهم تقاويم وين يرجعون إليه ها ما هناك شيء من ذلك لكن الأهلة إذا اختلفوا يحكم بينهم الهلال الهلال يحكم بينهم فهو علامة حسية ظاهرة ولهذا جعل الله عز وجل الأشفر مواقيت للناس للناس عموما لا للمسلمين فقط بل للناس عموما كما قال تعالى إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة من حروم وقوله والحج يعني ومواقيت للحج لأن الحج أشفر معلومات تبتدي بدخول شوال وتنتهي بانتهاء بالحجة ثلاثة أشفر طي فإذا قال والصيام أيضا فمن شهد منكم الشهر فليسنه قلنا نعم لكن سياق الآيات توطئه لبيان الحج فليهذا قال والحج والصيام انتهى الكلام عليه مواقيت الناس والحج وليس البر بأن تأت البيوت من ظهورها طيب هي مواقيت للناس فيه عراب مواقيت خبر هي وسؤالي لماذا لم تنونت فيقال مواقيت صيرة امتهى الجموع صيرة امتهى الجموع ممنوع من الصرف لأنها ممنوع من الصرف لصيرة منتهى الجموع مفاعيل وقوله الحج معطوف على مصر. للناس وليس البر بأن تأت البيوت من ظهورها البر هو الخير وسمي الخير برا لما فيهما السعة ومنه في الاشتقاق البر اللي هو الخلاء الذي سوى البنيع لسعاته وقول ليس البر بأن تأت ألبى حرف جر أصلي ولا زائد زائد للتوكيد يعني وليس البر بإتيانكم البيوت من ظهورها، بأن تأتى البيوت من ظهورها، أي من خلفها، لا من أبوابها. ليس بالرب أن تأتى البيوت، وفي قراءة البيوت، نعم، البيوت هي لغة لعامية، نعم، وهي لغة عربية، قراءة سبعية، بأن تأتى البيوت من ظهورها. هذه من بيانية أي من الخلف وكانوا في الجاهلية من سفههم يأتون البيوت من أبو من ظهورها إذا أحرموا بحج أو بعمره إلا طريسا فإنهم يأتونها من أبوابهم أما غيرهم يقول نحن أحرمنا ما يمس لن ندخل بيوتنا من أبوابهم هذا يبطل الإحرام لا بد أن نأتي من الظهور لأن يستر لا يسترنا سقف البيت شب الجهد كانوا يتسلقون البيوت مع الجدران من الخلف ويعتقدون أن ذلك بر وقربه إلى الله عز وجل فنفى الله هذا وأبطله وليس البر بأن تأت البيوت من ظهورها هذا ليس من البر بل هو من خلاف البر نعم السبب لما فيه من التعسير ولما فيه من مخالفة الحكمة والسفة فهو خلاف البر ولهذا قال عز وجل وأت البيوت من أبوابها نعم قبلها ولكن البر من اتقى وفي قراءة ولكن البر من اتقى على أن تكون لكن مخفف من الثقيله مهمله والبر مبتدع أما على ولكن البر فهي عاملة والبر رسمها وقولها البر من اتقى البر اسم معنى ومن اتقى اسم جثة نعم كيف يخبر بالجثة عن اسم المعنى نقول ان هذا تقدم لنا نظيره مرارا وانه يخرج على واحد من اوجه ثلاثة ها من يعرفها؟ ولكن البر نقول مصطف هنا جمال اسم الفاعل ولكن البر نعم أول, أول... أول تقدير محلوك ولكن البر بر نعم أو هذا على سبيل المبارغ نقول مصطف أن يجعل البر؟ أن يجعل المتقي نفس البر نا. طيب صح طيب ولكن البر من اتقى؟ اتقى من اتق الله عز وجل لأن الاتقاء في مقام العبادة إنما يراد به اتق الله عز وجل البر هو التقوى هذا حقيقة البر لا أن تتقي دخول البيت من البيت من بابه ولكن بر أن تتقي الله عز وجل ولهذا قال وقت من أبوابها تلبيوت والبيوت من أبوابها أي من جهة الباب فإن هذا هو الخير وهذا من الحكمة في تعليم الله عز وجل أنه إذا نهى عن شيء وجه الناس إلى, ها الطريق, إلى الطريق السليم لا تقول راعنا وقولوا انظرنا وهكذا تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام أمته إذا سد عليهم بابا لتحريمه فتح لهم الحلق. قال للذي جاء إليه بتمرا طيب وقال إننا أخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال لا تفعل بيع الجمعة يعني جمع التمر الرد بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرا طيبا فمنعه من المحرم وفتح له باب الحلاف وهكذا ينبغي لكل من يعلم الناس إذا سد عليهم بابا وهم يحتاجون إلى التعامل به أن يفتح عليهم باب الإباحة ووأتوا البيوت من ظهورها من أبوابها فإن هذا هو الموافق للعادة وللطبيعة وللعقل قال بعض العلماء وينبغي أن تكون هذه قاعدة حتى في الأمور المعنوية أن تأتيها من أبوابها ما, تأتي ما تتجشم الأمر تجشما بل تأتي من بابه بالحكمة والموعدة الحسنة حتى تتم لك الأمور فيكون فيها إشارة إلى أن الأمور المعنوية أيضا تؤتى من أبوابها ما تجشم الشيء تجشما يعني هذا قد لا تحصل المقصود فإذا أردت مثلا أن تخاطب شخصا كبيرا كبير المنزلة فهل تأتي إليه و... على طول مثلا تكلم معه وتخاطبه بما تخاطب سائر الناس الجواب <تصفيق> لا. لا وإنما تأتي من الأبواب وأتب من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون اتقوا الله اي اجعلوا لكم وقايه من عذابي بفعل اوامرِه وستناب نواهي واتقوا الله لعلكم تفلحون لعل للتعليل اي لاجل ان تنالوا الفلاح والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المربو نعم طيب مثلا الناس اللي تعاملون يأخذ حزامه يروح حطب ويجيبين نعم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم قاتلوا فعل أمر والمقاتلة مفاعلة من الجانبين يعني اقتلوهم بمقاتلتهم ولكن قال في سبيل الله أي في دينه وشرعه ولأجله فسبيل الله سبحانه وتعالى يتناول الدين وأن يكون القتال في حدود الدين وعلى الوجه المشروع ولله وحده ولهذا قدمه قدم المقاتل من أجله قبل المقاتل إشارة إلى أنه ينبغي الإخلاص في هذا القتال لأنه ليس بالأمر هين الإنسان المقاتل يعرض رقبته لسوء في الأهدى فإذا لم يكن مخلصا لله خسر الدنيا والآخرة قتل ولم يحصل له يحصل له الشهادة فنبه بتقديم المراد في سبيل الله لأجل أن يكون مبنيا هذا القتال على الإخلاص وقولها الذين يقاتلون قاتلوا الذين يقاتلونكم اختلفت آراء الناس في هذه الجملة أو في هذا في هذا المفهول به الذين يقاتلونكم فإن قوله الذين يقاتلونكم قد يقول قائل مفهوم أن الذين لا يقاتلونكم لا تقاتلون وعلى هذا فيكون مقاتلتنا للكفار قتال دفاع فقط يعني يقول الذين يقاسلونكم فقط ولهذا اختلف العلماء في هذا على أقوال ثلاثة أحدها أن هذه الآية منسوخة منسوخة بماذا بقوله وقاسل المشيك كافة نعم فتكون الآية غير محكمة هذا واحد الثاني أن هذا الوصف ليس للاحتراز ولكنه للتهيج وبيان واقع لتهيجنا نحن على قتالهم وبيان واقعهم أنهم قاتلون وعلى هذا فلا يزيد الأمر إلا لا يزيد الأمر بالقتال إلا إيش قوة يعني إذا قال لك إنسان قاتل اللي يضربك رجال معنى كأنه يقول لك اقتصى لنفسك وكيف تصبر على أنه يضربك ولا تضربه مثلا يكون المراد, المراد بذلك التهيج وبيان الواقع لهؤلاء أنهم يقاتلوننا فكيف لا نقاتلهم الوجه الثالث أو القول الثالث أنها قيد مخرج لما عداه فلا نقاتل إلا من يقاتلنا أما من لا يقاتلونا واستسلم لأمرنا وبدل الجزية وخضع لأحكام الإسلام فإننا لا نقاتله وهذا رأي كثير من المتأخرين على أن الآية إنما أمر الله أن نقاتل من يقاتل فأما من لا يقاتلنا واستسلم لحكمنا وربي بأحكام الإسلام وبذل الجزية وبدل الجزية فإننا لا نقاتلهم. واستدل لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو أوصاه ومن معه المسلمين خيرا وقال لهم أغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغفروا وليدا ثم ذكر له إذا نزل على حسن فليدعوهم الإسلام فإن أبوا فإن أسلموا فلدعوهم إلى الهجرة إلى بيت المسلمين فإن أبوا الإسلام فإنه يطلب منهم الجزية فإن أبوا فليقاتلهم فدل هذا على أنه لا إذا بدلوا الجزية فإنهم لا يقاتلون يعني خضعوا لأحكام الإسلام وكانوا تحت سيطرةنا واختار ابن كثير رحمه الله القول الوسط أن أن مراد به إيش التهيج وبيان الواقع لا. الذين يقاتلونكم ولا تعتدو إن الله لا يحب المتدين لا تعتدوا في المقاتلة والاعتداء في المقاتلة يشمل الاعتداء في حق الله والاعتداء في حق المقاتلين أما الاعتداء في حق الله فمثل أن نقاتلهم في وقت لا يحل القتال فيه نعم بماذا مثل أن نقاتلهم في الأشهر الحرم على القول بأن تحريم القتال فيها غير منسوخ وإما وما في حق المقاتلين فألا نمثل بهم ما نمثل بهم قل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتم ولا نقتل وليدا يعني طفلا ولا نقتل امرأة ولا نقتل شيخ فانيا ولا نقتل راهبا في صومعته ولا نقتل شيخا كبيرا ليس له رأي في القتال هذا ما نعني الاهتداء يعني لا تعتدوا بقتال من لا يقاتل او يعين على القتال نعم ثم قال إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين الجملة هنا تعليق للحكم أن الحكم لا تعتدي إن الله لا يحب المعتدين هذا التعليق المعتدين في في القتال ولا في القتال وغيره المعتدين في القتال وغيره لأ أنها عامه آل هنا عامه اسم موصول لإنها دخلت على مشتق وال على مشتق يجعلونها اسما موصولا ثم إن العلة غالبا تكون أعم من المعلوم أعم إن الله لا يحب المترددين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واقتلواهم الضمير يعود على من على الكفار الذين يقاتلوننا لقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونه واقتلوهم حيث ثقفتموهم حيث ظرف مبني على الضم ضرب مكان ولا زمان ضرب مكان مبني على الضم في محل نصب. يعني اقتلوهم في اي مكان مش بالاول يقول قاتلوا ثم قال واقتلوا ايهن اشهد القتل أشد القتل أشد يعني متى وجدنا هذا المحارب الذي يقاتلنا حقيقة أو حكما فإننا نقتله في أي مكان حيث ثقفتموه، لكنه يسثنى ما سيأتي إن شاء الله في الآيات ولا تقاتلوه من ذا مستحر الحرام حتى في نعم حيث ثقفتموه يعني في أي مكان لستثن من ذلك ما هو المسجد الحرام لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقارنهم فيه وأخرجوهم من حيث أخرجوهم نعم قال أخرجوهم من حيث ولم يقل أخرجوهم حيث أخرجوهم لأن الإخراج يكون من شيء إلى شيء أما القتال فيكون في شيء القتال يكون في مكان والإخراج يكون من المكان. ولهذا قال هذا أخرجوهم من حيث أخرجوا، أي من المكان الذي أخرجوكم منه. فمثلا إذا قدر أن الكفار غلبوا على هذه البلاد وأخرجوا المسلمين منها، فإن المسلمين يجب عليهم أن يقاتلوه. فإذا قاتلوهم يخرجونهم لا؟ نعم، يخرجونهم من البلاد. من حيث أخرجونا فهم الذين اعتلوا منا علينا واحتلوا بلادنا نعم فنخرجهم من حيث أخرجونا نعم واعلم أن أحق الناس ببلاد الله الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريتها من عبادي الصالحون وقد قال الله تعالى إن الأرض لله يريتها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين الأرض مهب أرض فلان ولا أرض الجنس الفلان ولا الجنس الفلان الأرض أرض الله يورثها من يشاء من عباده وقد بين أن الذي يرثها عباده الصالحون هؤلاء هم الذين يرثونها شرعا نعم وقدراً, أيضاً وقدرا فإن الله تعالى يجعل العاقبة المتقين طيب إذا أخرجوه من هذا نقول أخرجوه من من البلاد التي أخرجوك منها لأن الحق لكم أنتم الذين ظلمتم وأخرجتم من دياركم فأخرجوا هؤلاء الكفار منها ووالفتنة أشد من القتل الفتنة ما هي الفتنة صد الناس عن دينهم كما قال تعالى إن الذين فاتن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فنهم على وجههم ففتنة الناس أشد من قتلهم لأن قتلهم غاية ما فيه أن نقطعهم من ملدات الدنيا لكن الفتنة نقطعهم من الدنيا والآخرة كما قال تعالى وإن أصابتوا فتنة من على وجهه خاسر الدنيا والآخر وفي هذا دليل وإن كان ينبغي نجد الوعد على أن استعمار الأفكار أشد من استعمار الديار وأن الكفار إذا على المسلمين بصدهم عن دينهم فهو أعظم من احتلال ديارهم الفتنة نعم أشد من القتل قريش هل المؤمنين نعم فتنوهم أي فتنة فتنوهم عذبوهم قتلوهم صاروا يعذبونهم بالرمضاء في شدة الحر أدية ما فوق هذه نعم هذا أشد من القتل أشد من القتل يعني لو فرض أن المسلمين قتلوا أحد من المشركين، فإن فتنة المشركين للمسلمين أعظم وأشد. ماشي. نعم، لصار المسلمين دول، في دولة أخرجت. نعم. هل يجب على المسلمين كلهم. نعم، نعم يجب عليهم مع مع قدرة يجب عليهم مع قدرة أن يعينوا هؤلاء حتى يطردوا عدائهم من بلادهم. إذا بعض الدول بينها وبين الدولة هذا كبار هذول اللي أخرجوا المسلمين معاهدة. يجب عليهم ولا ما لا بينهم لكنهم إذا نقضوا عند عهد العلم إذا نقضوا العهد في في طائفهم المميئة نقض العهد حتى لو بينوا بينهم عهد الرسول عليه الصلاة والسلام جعل نقض قريش العهد بمعاونتهم حلفائهم نقضا لعهدهم مع أنهم ما فعلوا إلا أنهم ساعدوا حلفائهم على حلفاء المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام على حوله فرسولهم إلى الأمب على السلام فجعل رسول عليه السلام هذا نقضى للعهد فإذا اعتدوا على أحد من المسلمين فقد نقضوا للعهد وسأتي إن شاء الله على فيه طيب يقول و... ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام يعني في مكة لأن المسجد الحرام هو المسجد نفسه وما عنده فهو البلد يعني لا تقاتلوهم في مكة حتى يقاتلوكم فيه وفي هنا الظاهر أنها للضرفية ويحتمل أن تكون للسببية حتى يقاتلوكم بسببه فإن قاتلوكم فإن قاتلوكم فاقتلوكم إن قاتلوكم حتى عند مسل الحرام حتى عند مسل الحرام إذا قاتلونا حتى عند المسجد الحرام فإننا نقاتلهم هذه الآية هي منسوخة ولا لا. لا هذه الآية غير منسوخة فإن قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال إنما أحلت لي ساعة من النهار ولم تحل لأحد قبلي نعم وإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله آذن لرسوله ولم يأذن فهذا دليل على أن الآية هذه من فالجواب على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يريد بذلك قتال أهل مكة والدخول عليه عنوة هذا لا يجوز أما إذا قاتلون فإننا نقاتلهم من باب إيش من باب المدافعة من باب المدافعة ولا أحد يقول إنه إذا قاتلك المشرك في مكة فاستسلم نعم أبد ما أحد يقول بهذا فنحن لا نبدأهم بالقتال لا نبدأهم بالقتال حتى على الفرض الممتنع، لو أن أهل مكة ارتدوا فإننا لا نقاتلهم وإنما قلت على الفرض الممتنع لأن أهل مكة لا يمكن أن يرتدوا وش الدليل؟ الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح فإننا في الهجرة من مكة بعد الفتح دليل على أنها ستبقى بلاد الإسلام وإلا لا أمكن أن نفد أهلها ويكون منها الهجرة فالحاصل نقول إننا لا يجوز أن نبدأ أهل الحرم بقتال أبدا لكن إن قاتلونا نعم في الحرم فإننا نقاتل مدافعة حتى تهدأ الفتنة ولهذا قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين كذلك المشار إليه ما سبق من الأحكام في الأمر بالقتال أي مثل هذا الجزاء وهو أمرنا لكم بقتال الكفار المقاتلين لكم نتز الكافرين وعلى هذا فيكون القتال عاما لكل كافر فإن الواجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار كما سيأت إن شاء الله في هذا الاتباد أجوبا والجهاد في سبيل الله فرض كفاية في الأصل فرض كفاية في الأصل وقد يكون فرض عين قد يكون فرض عين وذكر أنه يكون فرض عين في مواضع. الموضوع الأول إذا حضره، فإنه يكون فرضاً، ما يجوز أن ينصرف. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولهم الأذبار ومن ولهم يوم تبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بالغضب من الله وموهوم جهنم وبيس المصير. الموضع الثاني إذا حصر بلده العدو إذا حصره فإنه يتعين القتال من أجل فك الحصار عن البلد ولأنه يشبه من حضر صف القتال الموضع الرابع إذا احتاج إليه الثالث إذا احتاج إليه إذا كان هذا الرجل يحتاج الناس إليه إما لرأيه أو لقوته أو لأي عمل يكون فإذا كان محتاجا عليه فإنه يتعين عليه والموضع الرابع إذا استنفره الإمام إذا استنفر الإمام الناس وجب عليهم أن يخدوه ولا يتخلف أحد وإلا فهو فرض كفاية واعلم أن الفرض سواء قلنا فرض عين أو فرض كفاية لا يكون فرضا إلا إذا كان هناك قدرة أما مع, القدرة مع عدم القدرة فلا فرض لعموم الأدل لها الدالة على أن الله لا يكلف نفسا إلا وسهى ولقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله فإذا كنا لا نستطيع أن نقاتل هؤلاء لم يجب عليه وإلا لاثمنا جميع الناس مع عدم القدرة ولكنه مع ذلك يجب أن يكون عندنا العزم على أننا إذا قدرنا فسنقاتل ولهذا قيدها الله عز وجل ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ليس على هؤلاء الثلاث حرج شرط ما هو؟ إذا نصحوا لله ورسوله فأما ما عاد من نصد الله ورسوله فأليهم الحاج حتى وإن وجد العدار في حقه، فالحاصل أننا نقول إن القجال فرض كفاية ويتعين في مواضع وهذا الفرض كغيره من المفروضات من شرطه إيش القدرة من شرط القدرة أما مع العجز فلا يجب لكن يجب أن يكون العزم معقودا على أنه إذا حصل القوة جاهدنا في سبيل الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات ولم يغزو ها؟ ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق ولذلك نعم قال وقاتلوهم كذلك جزاء الكافرين طيب فيها قراءات هنا اللي عندنا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم الجمل, الجمل كم من الجمل أربع الجمل أربع ولا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم فقتروهم هذا أربعة كلها بصيغة المفاعل إلا واحداً إلا واحدة كلها بصيغة المفاعل قاتل إلا واحدة وهي الأخيرة فإن قاتلوكم فقتروهم شوف هذه القراءات اللي عندي يقول ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم كل الأربعة قتل بدون صيغة مبادلة مفاعل ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوه وعلى هذا فتكون الأربع كلها بغيث صيغة المفاعلة ولكن القراءة هذه أبلغ حيث إن الله عز وجل نهى عن المقاتلة إلا بمقاتلة وإذا حصلت المقاتلة لا تقتصروا على المقاتلة ماذا تفعلون؟ تقتلوا إذا قاتلوا فاقتلوا وهذا أبلغ أبلغ وأقوى وإن كان كله حقا لأن القراءات كلها قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام وقد يكون بعضها يدل على معنى لا يدل عليه الآخر ويصدر لا تقاتلوهم لا تقتلوهم حتى يقتلوكم وطبعا ما هو معنى لا تقتلوهم حتى يقتلوكم كلكم إذا قتلوكم كلكم ما في الشيء لكن حتى يقتلوكم ولو واحدا منكم لأن قتل واحد منا كقتل الجميع ولهذا ذكر أهل العلم أن أهل الذمة إذا نقضوا العهد في واحد من المسلمين انتقض العهد انتقض العهد قالوا إذا اعتدع على مسلم بقتل أو زنا أو ما أشب ذلك فأنه ينتقض عهده مع أنه ما نقض العهد بالنسبة للعموم لكن الواحد منا يعتبر ممثلا للجميع كما قال رسول صلى الله عليه وسلم ذمة المؤمنين واحدة يصابها أدناهم طيب فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم إن انتهوا وش عنه عن المقاتلة إن انتهوا عن المقاتلة فإن الله غفور رحيم يعني فاغفروا لهم ولا تقاتلون وهل يدل هذا على أنهم إذا انتهوا عن غفر لهم بدون إسلام لا لكن إن توفى الله غفور رحيم يعني فاغفروا لهم فاغفروا لهم فقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يعني ولا ولا تقدروا عيدهم ورجلهم الخلاف ما داموا تابوا فهؤلاء أيضا إذا تابوا ولم يقاتلوا نعم إن انتهوا ولم يقاتلوكم فلا تقاتلوهم نعم لا لهم أنا يا شيخ الله غفور رحيم يعني ما يوجب عليكم أعتكال إذا انتهوا غفور لكم إي ما يسير يحتملها لا يجب إن انتهوا فإن الله غفور رحيم والله في احتمال لكنها فيها شيء من البعد إنما المعنى الظاهر هو هذا وبعض المفسرين قال إن انتهوا فإن الله غفور رحيم لهم وجعل الانتهاء عاما للانتهاء عن القتال وعن الكفر كقوله تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فجعل قوله إن انتهوا يعني عن قتالكم وعن الكفر فإن الله غفور رحيم حتى, حتى وإن أصابوا جمع كثير من مسلمين كيف؟ يعني يمكن يبدو القتال يبدو كثير نعم ثم يقولوا خلاص انتهي نعم نعم حتى في الآخان نكوف لكننا ندعوهم من الإسلام فإن نلتزموا بأحكام الإسلام وإلا قتلناه حتى نبيده نعم فإن انتهوا ج... لا هو الجملة فإن الله ربو الرحيم وذلك هي خبر مقدم على كل حال نعم أصير تعليمه أي أن الله إذا كان الكلام في العراب هي جواب الشط على كل حال هنا ما هاجي نزلت عليه نقول هذه إن انتهوا فقد وصف الله نفسه بأنه ذو مغفرة ورحمة يعني فالمعنى يغفر لهم ورحمهم لا تعب ذولا وقاتلواهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله هذه هذي آية فاصلة قاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني يجب أن نقاتل الكفار حتى لا تكون فتنة أي صد عن سبيل الله بحيث لا يعتدون على أحد ويفتنونه عن دينه سواء كان جميعا أو بعضا فلو فرض أننا قاتلناهم واستسلموا وتركوا القتال لكن بدأوا يدسون على المسلمين كتبا كتب إلحاد وكتب ضلال فهل نكف عن قتالهم؟ لا، لأنه لأنه يقول حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة، فلا بد أن نقاتلهم إلى أن يستسلموا ويدفعوا شرهم نهائيا فإن بقي من شرهم شيء، واجب علينا أن نقاتلهم، وليه ويكون الدين لله، فإذا قاتلناهم قاتلناهم. وكان حكم الإسلام هو الظاهر فقد كان الدين لله وحينئذ نكف عنه وإلا في الواجب قتالهم وهذه مع الأسف هذه المسائل مع أنها في أول سورة من القرآن وفي سورة مدنية نزلت متأخرة أكثرنا في غفلة عنها يعني كأن القتال الآن أصبح شيئا يذكر وليس بشيء يجب أن يكون، نعم، كأنها نظريات أو قراءة حوادث وأخبار ماضية، ما نحن مض... كأننا لم لا نطالب بها الآن، وفي الح... ولذلك ركنا إلى الدنيا، ركنا إلى الدنيا، وصار أهم شيء علينا أن تبقى لنا هذه الرفاهية، نعم، وهذا الأشر والبطل عند بعض الناس. ولم نعبأ بما خلقنا من أجله أو بما يجب علينا نحو دين الله عز وجل الدين الآن يفتت في كل في كل مكان بوسائل وطرق لا يأتون إلى البلد المستقيم كبلادنا الحمد لله فيقولون أستدلوا الأصناف يذهبوا إلى القبور يلجؤوا إلى أصحاب القبور ما يكون لأنهم يعلمون لو قالوا هكذا لا رجمهم الصبيان بالحجار لكنهم يدسون أشياء يفسدون بها الأخلاق وإذا فسدت الأخلاق لم يكن لنا في, في الآخرة من خلق والوسائل التي تدمر الأخلاق كثيرهم أعلوما للكثير منكم لهذا صارت فتنتهم أشد من القتل وصلنا نطمئن إلى هذه الأمور وبرجة الجلوب وتقاصرة الهمام حتى أصبح منا الآن من المسلمين من يقول المسيحيون أخوت لنا الله يقول لكم دينكم واليدين لهم دينهم ولنا دينهم والجامع بيننا الإنسانية الجامع الإنسانية نعم ودين الإسلام دين السعة ودين الرحمة ودين السماح وما أشبه ذلك من هذه الأمور التي يشبهون بها ما علموا أن الإنسان اللي يعتقد أن دين النصارى قائم الآن فهو كافر يعني الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه ويقول إن الدين عند الله الإسلام وهذه الجملة حصر لتعريف ركنيها الملتدى والخبر كلاه معرفة إن الدين عند الله إيش؟ الإسلام معناه ما في دين سوى حتى لو تدين ودخل الصوامع والبيع والأجيرة فإن ذلك لا أقف ولا يجوز لنا أن نعتقده ديناً لأنه ليس بدين هم إن دانوا به لكن ليس عند الله بدين أهلة كل هي مواحيث للناس والحج إلى آخره في هذه الآية الكريمة حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وأنهم يسألون عن أمور الدين وأمور الدنيا أمور الدين والدنيا لأن هذا ما يتعلق بالدنيا وفيه أيضا بيانه وفيه بيان علم الله وسمعه ورحمته من أين يؤمن محمد الله من قوي يسألون ما, ما ما علم علم الله بسؤالهم وسمعه ورحمهم بالإجابة ورحمهم بالإجابة وفي هذه الآية من الفوائد عناية الله عليه وآله وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم حيث يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه وهذا من معونته من معونة الله للرسول عليه الصلاة والسلام وعنايته به أولى ومن فوائد الآية الكريمة أن الأهلة أن الحكمة من الأهلة أنها مواقيت للناس في شؤون دينهم ودنيا. نعم لقوله قل هي مواقيت للناس والحج ومن فوائدها من فوائد الناس الكريمة أن ميقات الأمم كلها الميقات الذي وضعه الله لها ما هو الأهل فهو الميقات العالمي. كل مقطع العالم مواقيس للناس عام ومن فوائد الآية الكريمة أن الحج مقيد بالأشهر بقوله.